أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وينتصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وينتصبهم سيئة يقول هذه من عندك إلى آخر, إلى آخر الآيات يقول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت أي أنتم صائرون إلى الموت لمحالة ولا ينجو منه أحد منكم في أي زمان وفي أي مكان كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالقتال في سبيل الله لا يقرب أجلا ولا يباعده كما قال الله تعالى في آيات قل لن الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وقال تعالى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 وترغيبا على الجهاد نعم لانها جاءت بعد الامر بالجهاد وبعد ما قال اولئك تلك الكلمه لولا اخرتنا الى اجل قريب ولا شك اننا اذا قلنا ان تلك الايه السابقه في ضعفه المسلمين انهم قالوا لولا اخرتنا الى اجل قريب خوفا خوفا من الموت خوفا من الموت وجبنا من لقاء وجبنا من لقاء الناس فاخبر الله عز وجل ان الموت أو أن القتال في سبيل الله لا يقرب أجلا ولا يباعده وهذه الآية فيها حث على الجهاد كما في الآية التي في البقرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولذلك يقول الشوكان رحمه الله وفي هذا حث لمن عاد عن القتال خشية الموت وبيان لفساد ما خالطه من الجمر من الجبن وخامره من الخشيه فاخبر الله عز وجل في هذه الايه انه لا خلاص لهم من الموت وموت الشهيد ايسر الميتات كما سبق اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده اي في حصون منيعة عالية رفيعة أي ولو تحصنتم بالحصون المنيعة الرفيعة العالية فلا يغني حذر وتحصن من الموت فلا يغني مهما كان الإنسان في حصن أو في مكان يدعي أنه آمن يأتيه, يأتيه الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ما هي البروج؟ البروج الحصون الحصون المنيعة العالية الرفيعة مشيدة القوية المشيدة بالجص الطويلة ولو كانوا في بروج مشيدة نعم وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها بروج في السماء لكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف والصيح أن المراد بها الحصول التي في الأرض المبنية لأنها غاية البشر في التحصن والمنع وهذا قول جمهور العلماء أنها بروج أين؟ في الأرض أنها بروج في الأرض ولذلك هذه الآية كما قلنا حث على الجهاد يقول السعدي رحمه الله وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله تارة بالترغيب في فضله وثوابه وتارة بالترهيب من عقوبة تركه وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها انتهى كلام السعدي هذه الآية حث على الجهاد فيا من تتقاعس عن الجهاد قعودك هل يغنيك عن الموت لا كما سيأتي إن شاء الله كل نفس أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فلا مفر من الموت كل نفس ذائقة الموت يخبر تعالى اخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت ففيها التزهيد في الدنيا بثنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور تفتن بغرورها وتغر بمحاسنها ثم هي متنقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تعالى كل نفس بائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك انبت وبك خاصمت اللهم اعوذ بعزتك لا اله الا انت أن تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فالموت لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يخاف عظيما لا يستأذن على الملوك ولا يلج من الأبواب تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبقى إلى الفجر الموت يموت الصالحون ويموت الطالحون ويموت المجاهدون ويموت القاعدون يموت مريد الآخرة ويموت مريد الدنيا هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب إنه جدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار موعده ألا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير إلا فيه ولا تأهب إلا له قال الحسن فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي أقل عقلا. قال بعض العلماء لأحد إخوانه احذر الموت في هذه الدنيا قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده قال أبو الدرداء إذا ذكرت الموت فعد نفسك من أحدهم قال أبو الدقاق قال الدقاق رحمه الله من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة قالت عائشة الامرأة أكثري ذكر الموت يرقق البكي وقال الأوزاعي وهي كلمة صحيحة من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه وقال ثابت البناني ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤية ذلك في عمله انتهى وصدق رحمه الله إذا ردت أن تعرف الرجل أنه مكثر للموت تجده نشيطا في العباده لانه يعلم ان معنى ذكر الموت اي الاستعداد له فانه حينما يخبرنا الله عز وجل ان كل نفس ذائقه الموت اينما تكون يدرككم الموت والجميع يعلم انه لا يدري متى لا يدري متى يموت طيب ماذا نستفيد حينما نعلم انني لا ادري متى اموت ان الموت قد ياتي بغته اذا يستعد الموت ولذلك إذا ردت أن تعرف الرجل أنه ذاكر للموت انظر إلى عمله وانظر إلى أحوال الناس الآن يرون الأموات يموتون يوميا يوميا وبالاعداد الهائلة ويرون الزلازل والبراكين ولا اتعاض ولا اعتبار هكذا تؤثر الذنوب والمعاصي في القلوب قال ابن عجلان من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا قال إبراهيم التيمي شيئان قطع عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل وقال الحسن من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وقال رحمه الله ما ألزم عبد ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده وقال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده وقال سعيد بن جبير لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي قال الثوري لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما أكلتم منها سمينا قال أبو نعيم كان الثوري اذا ذكر الموت لم ينتفع به اياما وفي الحديث المشهور المعروف قال صلى الله عليه وسلم اكثر ذكر هذا من اللذات قال بعض السلف ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه كان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى فسئلت امرأته عن بكائه فقالت يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح وإذا أصبح ألا يمسي كان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله أستودعكم الله فلعلها أن تكون منية التي لا أقوم منها فكان هذا دأبه إذا أراد النوم قال بكر المزني إن استطاع أحدكم أن يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة وكان أويس إذا قيل له كيف الزمان عليك قال كيف الزمان على رجل إن أمسى, إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمسي فيبشر بالجنة أو النار تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا واكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسامهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر فمن عاش الفا و2000 فلا بد من يوم يسير الى القبر قال العلماء تذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب فيها نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها فبكى وقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب مدار كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات أينما تكونوا يدرككم الموت لابد حينما يتذكر الإنسان الموت لابد أن يتذكر شيئا مهما وهو الاستعداد له هذا هو تذكر الموت حقيقة لماذا لأننا لا نعلم متنموت. بل لا ندري في أي أرض وفي أي مصر وفي أي بلد يموت الإنسان قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إذن جدير بالعاقل والمسلم الذي يريد ما عند الله أن يستعد الموت في كل لحظة لماذا؟ لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ولا يدري متى يزوره الموت ولا يدري متى يقبضه الموت فإن ملك الموت تخطاك لغيرك وسيخطى غيرك اليك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذا من الذات يقول لأحد الناس يقول ما رضى والدي فذهبت به لكل مكان للقراء والمستشفيات المستشفيات فقيل لي اذهب به الى الكويت قبل, يعني قبل سنوات فذهبت به إلى الكويت وأنا لا أعرف الكويت ولا, ولا قدمت إلى الكويت أبدا تقول فلما دخلنا الكويت مات فدفناه والكويت ورجعنا لا اله مكتوب أن يموت لا الكويت دخلنا الكويت مات دفنناه ورجعنا قبل المغرب فلا اله إلا الله أين الاتعاض وأين الاعتبار وأين القلوب التي تتعظ وتعتبر من هذه الآيات وهذه الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات لأن في الإكثار من ذكره يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويحث على العمل والاجتهاد ويحث على الجهاد، لأن الآية حث على الجهاد يرضى بالقليل من الدنيا يريح القلب من هم الدنيا ويقصر الأمل يهوي على العبد مصائب الدنيا يمنع من الأشر والبطل والتوسع في الدنيا يحث على التوبة والاستدراك يرق القلب يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم بكى عثمان رضي الله عنه وقد وقف على القبر مع أنه مشهود له بالجنة قالوا ما لك تبكي قال والله أبكي لانني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل آخر فمن نجى منه كان ما بعده أيسر قال الله عز وجل مبينا أن المسلم والإنسان ينبغي أن يستعد للعمل الصالح حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يستعد للموت لأنه لا يدري متى يزوره ملك الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وفي الآية الأخرى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يتمنى الرجعة من أجل يتصدق وأعطاه الله عز وجل الأعمار وأعطاه الصحة وعطاه النعم وعطاه الفراغ ومع ذلك حينما جاءه الموت قال رب ارجعون فأين الأزمان وأين الأعمار وأين اللحظات وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمسة وذكر منها حياتك قبل موتك وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك إذن لماذا ينبغي أن نستعد للموت لأنه يأتي فجأة هذا واحد ثانيا الإنسان أيضا جاء في قوله عز وجل بادر في قول النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة وقد نقل النووي تفسير جملة أو خاصة أحدكم بأنها الموت يأتي فيحول بين المرء وبين العمل حتى يتمنى المرء أن يرجع إلى الدنيا ليتمكن من عمل صالح طالما أعرض عنه في دار الدنيا قال عون بن عبد الله ما أنزل الموت كنها منزلته من عد غدا من أجله أعيد الكلمة لأنها جميلة يقول ما أنزل الموت كنها منزلته كنها منزلته من عد غدا من أجله كم من مستقبل يوما لا يستكمله وكم من مؤمل لغدا لا يدركه انكم لو رايتم الاجل ومسيره لابغضتم الامل وغروره وكان يقول ان من انفع ايام المؤمن له في الدنيا ما ظن انه لا يدرك اخره وكانت امراه متعبدة بمكه اذا امست قالت يا نفس الليله ليلتك لا ليلة لك غيرها فاجتهدت فإذا أصبحت قالت يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره فاجتهدت انتهى تربية تربي نفسها وهذا هو الواقع حاليا إذا أصبح لا يدري هل يمسي أم لا وإذا أمسى لا يدري هل يصبح أو هؤلاء الذين يسهرون على المحرمات ويرتكبون على المحرمات والكبائر ويجاهرون بالمعاصي هل يعلمون أنهم سيموتون علما حقيقيا لا؟ لا يعلم أنه سيموت علما حقيقيا لأنه قسى قلبه ولا كل إنسان يعلم أنه سيموت حتى الملحد وحتى الكافر يعلم أنه سيموت لكن لا يعلمون علما حقيقيا حرمهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم ومعاصيهم حرمهم العلم النافع وحرمهم الاستفادة وقال بكر المزني إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها وقد جاء في حديث صححه الألباني صلي صلاة مودة وأقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال رجل تقدم فصل بنا فقال الرجل إني إن بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها فقال معروف وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل وطرق بعضهم باب أخ الله فسأل عنه فقيل له ليس هو في البيت فقال متى يرجع فقالت له جارية من البيت من كانت نفسه في يد غيره متى يعلم متى يرجع ولذلك قال أبو العتاهية وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي ألم تر أن كل صباح, صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي نعم إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل وأنيب إلى ربكم وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله اها هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين نسير الى الاجال في كل لحظه وايامنا تطوى وهن مراحل ولم ارى مثل الموت حقا كانه اذا ما تخطته ما الاماني باطل وما اقبح التفريط في زمن الصبا كيف به والشيب للراس شامل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمر كأيام وهن قلائل قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله قال ابن السماك إن الموت لم يبكوا من الموت ولكنهم يبكون من حسرة الفوت فاتتهم الله دار لم يتزود منها ودخلوا دارا لم يتزودوا لها قال ابراهيم النخعي كانوا يشهدون الجنازة فيرى ذلك اياما كان فيهم الفكره في الموت وفي حال الميت ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا اليها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجه واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه عند قبر يحفرونه قال بكى وقال أي إخواني لمثل هذا فأعد الله بن وهو حديث صحيح أينما تكونوا يدرككم الموت إذن الآية حث على الجهاد في سبيل الله وحث على القتال في سبيل الله فيا من تهرب من الجهاد والقتال خوفا من الموت ان لم تموتوا تقتلوا وميتة المجاهد والشهيد في سبيل الله ايسر الميتات وذكرنا لكم في الدرس الماضي ما من أحد يموت ويتمنى أن يرجع إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع لما يرى, لما يرى من الكرامة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله المراد بالحسنة هنا الخصب والرزق من ثمار وزروع وأولاد وغير ذلك يقول أو يقول هذه من عند الله وهذه في المنافقين إذا أصابتهم حسنة قالوا هذا دين جيد هذا دين جيد وإن تصبهم سيئة ما المراد بالسيئة هنا المعاصي المصيبة وليست المعاصي السيئة في مقابل الحسنة وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم سيئات من قحط أو جدب أو نقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو غير ذلك يقول هذه من عندك نعوذ بالله يقول هذا من اتباعنا لمحمد لدينك كما قال الله تعالى عن قوم أولئك فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وكما قال الله تعالى في آية تبين ذلك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر المبين هكذا قال ابن كثير هكذا قال المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر فكل ما يصيب المسلم من خير وشر ممن من الله تبارك وتعالى لكن سبق معنا أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل وأن الشر من الله لكن بسبب ماذا ذنوبك كما قال الله تعالى سيأتي بعد قليل فما لها القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي ما شأنهم لا يفقهون أن الأشياء كلها بيد الله وهذا توبيخ لهم على قلة الفهم ما أصابك من حسنة فمن الله سواء قلنا الخطاب للنبي أو لجنس الإنسان وإن كان الأكثر من الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فإن قلنا أن الخطاب للنبي يدخل فيه كل الناس الخطاب لجميع بني آدم ما أصابك من حسنة من فضل ورزق وصحة ونعم فمن رحمة الله وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل كل فضل فهو من الله تبارك وتعالى وما أصابك من سيئة أي ما يسوءك من قدر الله من خسارة أو موت أو غيرها فمن نفسك أي بسبب عملك ما يصيب المسلم من شر فهو من شر فهو بسبب ماذا بسبب عمل هو من الله لكن بسبب ماذا؟ بسبب عمله كما جاء في الحديث الصحيح والشر ليس اليك قال الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى اولما أصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم إن الله على كل شيء قدير وقال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا أن الإنسان إذا أصاب أو شيء فإنما شر فإنما بسبب الذنوب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون قال صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطره من السماء وقد ذكر شيخ الاسلام تيم رحمه الله وقد سئل عن قول علي رضي الله عنهم لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه قال رحمه الله هذا الكلام يؤثر عن أمير علي وهو من أحسن الكلام فإن الرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ثم ذكر الآيات التي ذكرناها هذه من أعظم الكلمات لا ترجو إلا الله لا ترجو مخلوق لأنه ما يملك شيء أرجو من الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ببيت ربي ولا يشرك ببيت ربي أحدا ولا تخاف إلا ذنوبك أبدا ما أتي الإنسان إلا بسبب ذنبه، ولذا قال ولا يخافن إلا ذنبا. ما هزم المسلمون، ولا يهزم الإنسان، ولا يؤتى إلا من قب من قبل الذنوب الخطايا. وهل هناك شر في الدنيا إلا وفي الآخرة إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ولذلك كان السلف إذا صار لهم شيء ماذا قال بذنوبه. ماذا كان يقول أحد السلف؟ إني لا أرى أثر المعصية في خلق دابتي وزوجتي. والثوري حينما رأى رجل يبكي فقال مرائي يقول حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب أني رأيت رجل يبكي فقلت مراعي واحد السلف سجن قال والله إني لأعرف لا سبب سجني رأيت إلى كعب امراه وحدث ولا حرج كما كان حد السلف يقول إني لأضع لا الماء فلا أقوم الليل فماذا قال له الفضيل أو الحسن قيدتك ذنوبك فالمقصود أن هذه الأية أصل أن هذه الاصل وهي ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ما حرمنا الامطار ما ذهبت بركه الاموال بركه الاولاد بركه الوقت بركه العلم الا بسبب الذنوب والمعاصي اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم حرم كثير من الناس العلم النافع لاننا عصينا الله عز وجل طلبنا العلم لغير الله من اجل المال من اجل المنصب الى غير ذلك فما يصاب الانسان الا بسبب الذنوب والمعاصي انتشرت الامراض لماذا لان الناس وقعوا في الفواحش ووقعوا في المحرمات فظهرت فيهم الامراض التي لم تكن في اسلافهم التي لم تكن في أسلاف قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب فكلمة علي هذه من أعظم الكلمات وقد تكلمنا في عدة دروس خطر الذنوب والمعاصي بما فيه الكفاية وتكلمنا أيضا في سورة العمران حينما هزم الجيش الإسلامي فقال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم حينما عصى الرماد. قال الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه وياباه وهذه الايه فيها بيان عموم رساله النبي عليه الصلاه والسلام وهذا امر معلوم من الدين بالضروره أن النبي مرسل للجميع خذ بعض الأمثلة قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي أنذر من بلغه وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا لم يعط أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع برجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار وكفى بالله شهيد على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم وكفى بالله شهيدا وشهادة الله لنبيه شهد الله لنبيه بانه رسول بشهادتين قوليه وفعليه القوليه قال تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا وأما الشهاده الفعليه فمن يعرفها تفضل تأييد ونصره هذه شهاده فعليه ما انتصر الرسول انتصر ما ايده بالمعجزات والآيات بلا ايده بالآيات والمعجزات وانتصر وارتفع دينه هذه ماذا تسمى شهادة شهادة فعلية انتصر عليه الصلاة والسلام بالآيات والمعجزات مثال هذا القرآن العظيم آية عظيمة ما استطاع قحاح العرب وفصحاح العرب قريش ما استطاعوا أن يأتوا بمثله من فوائد الآية أنه لا فمر لا مفر من الموت ليس كذلك حث على الجهاد من أن نأخذ حمل لأن بلاية هذه فالإنسان حينما يهرب من الجهاد إن قلنا الآية السابقة في ضعفه المسلمين أو حتى في المنافقين واليهود أن الإنسان يهرب من الجهاد خوفا من الموت فأخبر الله عز وجل أن الإنسان سيموت في وقته في أجله مكتوب لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون في فراشي او في سحات الوغى أو, او في القتال او في بيته او في فراشي او في حصون ومن فوائد الايه انه يجب على الانسان ان يستعد الموت من ان اخذه ابو عمر لا يدري لا يدي متى, يموت. متى, يدي متى يموت هذا الجواب لماذا استعد الموت لانك لا تدري متى يهجم عليك ملك الموت ومن فوائد الايه ان الحصون ولا غير الحصون لا تغني عن الموت وفيها ان الحسنات والسيئات كلها من الله عز وجل وفيها ذم من لا فقه عنده وفيها ان ما يصيب الانسان من النعم فهي فضل من الله وفيها ان ما يصاب به الانسان من قحط ومن جدب وغيرها انما بسبب ذنبه وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم مع نبينا